بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزه وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص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 ان انطلق منهم منه امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاق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 الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب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 وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عرض عَلَيْهِ بالعشي الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب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 معهم اجعلنا ممن خلقنا لمن خلقنا وخذ خلقنا لمن فضرب به ولا لمن خلقنا وجدناه صابرا نعم العبد لمن واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الايدي والابصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار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 هذا وان للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وانظر من شكله أزواج هذا فوج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 قل هو نبأ عظيم أنتم عنهم وارضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير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 واتبعك منهم اجمعين قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين إنه هو الا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين